111. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 113. إن الأبرار لفي نعيم 114. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدرك ما يوم الدين ثم ما أدرك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم لله